112. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه 113. يسأل أيان يوم القيامة 114. فإذا برق البصر 115. وخسف القمر 116. وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر 114. كلا لا وذر 115. إلى ربك يومئذ المستقر 116. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر 117. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة لا تحرك به لسانك لتعجل به 110. إن علينا جمعه وقرآنه 111. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه 114. كلا بل تحبون العاجلة 115. وتذرون الآخرة 116. وجوه يومئذ ناظرة 117. ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن 119. وقال بها فاقرة 110. كلا إذا بلغت التراقي 111. وقيل من راق 112. وظن أنه الفراق 113. والتفت الساق بالساق 114. إلى ربك يومئذ المساق 114. فلا صدق ولا صلى كَذَّبَ ولكن كذب ذَهَبَ 116. ثم ذهب إلى أهله يتمطى 117. أولى لك فأولى 118. ثم رَكَ سُدًا أَلَمْ يَكُن طُفَةً مِّن, من مَّنِيٍّ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى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 إنِ أَتذنَا للِكَافِرينَ سَلاسِلَ وَأَغَّ لَ وَسَعير إِ الأبِورارَ يَشْْرَبونَ مِنْ كَأسِن كَانَ مِذاجها كَافُور عينَي يَشرَبُ بِهَا بَاد اللَّهِ يُفَجرونَ آتَفجيرَ يُوفُونَ بَِّ الذِرِ وَيَخَافُونَ يَوْمَن كَانَ شَوه مُْتَوْطير وَيُطائمَُ ال الطرامَ عَ حربّ بِهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إِنَّا نَخَافُ مِنَ 118. وقعوا بنا يوما عبوسا قمطريرا 119. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ونقاهم نظرة وسرورا 110. وجزاهم بما صبروا جنة تَكِينُ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرَا وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَدْلِيلًا وَيُقَافُ عَلَيْهِ بِآانَةٍ مِن فِيَّّتِ وَأَك وَابٍِ كََت قَوريرَ قوارير قَريرَ مِنْ فِيبَّةٍِ قَدَّرُهَا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسماسا سبيلا